نظم مولانيه الافعال للعلامه جمال الدين ابن مالك رحمه الله الحمد لله لا ابغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاه على خير الورى وعلى ذاتنا أليه وصحبه الفضلاء وبعض فالفل من يحكم تطرفه يحذ من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصل من يستحضر الجملا باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه بفعل للفلز التجريد أو فعلا يأتي ومكسر عين أو على فولا والضم من فول الذن في المضارع وتحمض على الكسر في المبني من فعل وجهان فيه من احسب ما وغلت وحذب أنا إن بئت يئت له يبس وغلا وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعة ومقتا مع وفقت حلا وفقت مع وري المخوح وها وأذن كسرا لعين مضارع يليف علا ذلوى وفاء أوليا عين نوك أسا كذا المضاعف لازيما كحن طلا وضم عين معداه وينجر ذا كسر كما لزم ذا ضم احتملا فذتعد بكسر حبه عذا وجهين هر وشداعا عل له وعلى لات وبت قطعا وثما وضم من مع اللزوم ثمر به وجل مثل جلا هبت وذرت وأجاكر وهم به وعم زم وتحامل أي ذملا وأل لمع وصرخا شك أب وشد أي عداشق خشا ظل أي وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن قش وسلا أطله ثللا أي راتق لدم خب الحصان ونبه كمن أخل وعست ناقة بطلا قتت كذا وعي وجهي صدأت وقر وطلد حدت وثروت جد من عملا ثرت وطروت ودروت جم شب عم فحت وشذا شح أيب خلا وشطت جاء حوى نهار والمضارع من فعلت إن جعلا عين الله الو أو لا من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخير وليس له دعي نزوم كتار العين نحو قلا وفتح ما حط حلق غير أوله يعني في ذا النوع قد حصلا في غير هذا لذي الحلق فتح نشعر بالاستفاقك آت طير من سألات ان لم يضاعف ولم يشهر بكثرة نوضا منك يبغي وما قررت من دخلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا فاكثر أو اضنم ذات عين بعظيما لفقد شهرة قد اعتزلا فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل وقل لفاء الثلاثي شكل عين مذع سلت وكان بتاء الضمار متقلا أو نونه وإذا فت يكون فعنه اعتضم جانت تلك العين منتقلا من أبنية الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولت قام حرا جمل طلاب وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كان بين فات تدحرجت عذ محل ولت بطر وسالمة ول وقلبت سنبتت صلا واحنبط أحوى صلت لوقات مسكنة الققلنت جربت هروا والثمر تحيلا زهزقتها القمت وهمستك وألت ره شفت جفأت فتل همى قطرنا الجملا فرمستك التبت جلمت وغلقم ثم ولما تهرمعت واعلن كَسَنْتُ خلا واعلن وقع وَجَجَتْ بيطر تسمبل زم لقد ممنت تلقى واجتنب طلنا فصل في المضالع ببعض ناس مضاري عفتح وله ضم اذا برباعي مضلقا وطلا وافتحه متصلا في غيره ولغير الياء كسر نجز في من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أوث كنت زائدا تتزكى وهو قد نقلا فيا وفي غيرها إن الحقاب اباء او ما له الوفاء النحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم ان ماضيه قد حضلا زياده التاء اوالا وان حصلت له فما قبل لكن استحن بولاد فصل في فعل ما لم يسم فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأكده مبنوب الاول واكثره اذا اتصل بعين نعسل وجعل قبل الآخر في المضي كسر وفتحا في سواه سلا ثالث بهمز وصل ضم معه ومع تايل مطاوعة اضممت الوهاب ولا وما نحو ذا عجل علفان في نحو استار وانقد كفي والذي فضلا فصله في فعل الأمر من افعل الامر افعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي استزلا اواله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالبحذوف متصلا والهمز حر لزوم الضم ضم ونح مبذي بكسر مشم الضم قد قبل وشذ بالحق مروا خذ وكل وفشا وامر مستدر تسنين خذ وكلا داء ابنيه اسماء الفاعلين والمفعولين وزن فاعل اسمه فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كتهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحطور وغمر عاقل جنوب ومشبها ثملا وصيغ من لزم موازن سعيلا بوزنه كشجن ومشبه عجلا والشأز والأشن الجذلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره نسبة كخفيف طيب أشيب في من وفاعل صالح في كل من قصد الحدوث نحو غدا ذا جابل جذلا وباسم فاعل غير ذا جي وزن المضارع لكن أولا جعلا ميم تضم وإما قبل آخره فتحت صارت مفعول وقل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أداك فعيل فهو قد عدلا به عن الأطل واستغنوا بنحو نجا وانسي عن وزن مفعول وما عملا باب أدنية المصادر وللمقادر اوزان ابينها فللتلاتج ما ابديه منتقلا فعل وفعل وفعل او بساء مؤنه او الالف المقصور متصلا فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وفلاح ثم زد فعلا وبتستأنيف ثم فعالة وبالقطر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعلات وجئ بهما مجردين من السا والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبيننة ومشبه فعلا وفعلل وتعول مع فعلية كذا فعلية فو علة فعلا مع فعلوت فعلا مع فعلية كذا فعلية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل ومفعل وبتس والتانيث فيها وضم قل قلما حمل فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى صوت ذا الفعال جلا وما على فعلت تحق مقدره إن لم يكن ذات عد كونه فعلا وقد فعل نوكو عولة لفعلتك الشجاعة والجاري على سهلا وما سوى ذك مسنوع وقد كثر الفعيل في الصوت والدار الممض جلا معناه وزن فعال فلي قسول فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعال تدع لحرفة او ولايات ولا تهلا لمره فعلة وفعلة وضعون هيئة غربا كمشية القيلا فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي بكسر ثالث همزي الوصل مصدر فعال حازه مع مديم الاخير ثلاث واضمنه من تارم التازيد اوله واشره سابق حرف يقبل العلالات لفعل لأس بفعلان وفعلة وفعل جعله التفعيل حيث قلا من لام من للحاويه تفعلة أزن وللعر منه ربما بذلا ومن يطلب بفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل وقد يجاء بتفعال لفعل في تكفير فعل كتسيار وقد جعلا ما للثلاثي فعي لا مبالوة ومن تفاعل أيضا قد يرعب ذرا وبالفعل لتفعلا لقد جعلوا مستعنيا للزوما فعل في المثلا لفاعل جعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ما بفحت ما معين معتلة الإفعال منهما ولتتعال بيت وتعويض بها حطلا من المزار وان تلحق بويله ما يبن بها مرة من الذي عملا ومروة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا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 كون اللواو ما معتل لام كمولا فرع طبق في غير ذا عله افتح مصدرا وسواه اكثر وشذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلامة مطلع المجمع محمدة مذمة مسكن مظنة مفرق نظلة ومدب محشر مسكن محل من نزلا ومعجز وبتاء ثم مهلكه معتابه مفعل من ضع ومن وجلا معامل احتب ضرب وزن مفعلة موقعه كل ذا وجهاه قد حملا والكسر افرد لموفيق ومعصيه ومسجد مكبر مفهو حوى الإبلا من أيو وغفر وعذر وحمي مفعلة ومن رذاور فظن منبت وطلا بمفعل الشرق مع غرب واسقطا رجعج زر ثم مفعلة قدر وشرقا بخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذلك مهلك التسليف قد بذلا وكالصحيح الذي ليا عينه وعلا وإن توقف ولا تعد الذي نقلا وكتن مفعل غيري في الثلاثة منه لما مفعل ومفعل جعيلا فصل في بناء المفعله بالدلالة على الكفر، من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتملا غير الثلافي منذ الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في بناء الآلة كمثال وكمثال ومثالة من الثلاث صغتنا ما به عملا فذل مدق ومسعوت ومدخلة ومدهن نصل الآلات من نقلا ومن نوى عملا بهن نجاز له فهن كسر ولم يعب بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمته والحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن اياهم في سبيل المكرمات سلا واسال الله من اثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن يسر لي سعياً أكون به مستبشراً جذلاً لا باتراً وجلا